هل ترى أن نذهب للعراق؟ آخر مسألة من أحد الأخوة اليوم وفي كل يوم اعتصال لا أرض بها ما يحدث في العراق في ولا أرى أن نفرض عنه بل أقول أن نفرض باتفاع وأخوان المجاهدون في العراق فيهم الخير والبركة هذا ليس جوابي والله وفي الحرم النبوي سألت بعض علماء العراق من يعرفون بالأخوة هكذا أحسن الله حسيبهم وهم من نفتي الجهاد جاءوا فقط يأخذ عمرهم يرجعون من المفتين داخل بعض المجموعات الجهادية وسألت أيضا علماء آخرين من مجموعات الأخرى كلهم أجمعوا أقول من سألت حتى أكون دقيق في عبار يقول لا نحتاج شباب العراق في بركة يحتاجون المال يحتاجون السلاح يحتاجون الدعاء يحتاجون